أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلب تروب في أدنى الأرض وهم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 وهو اللَّازِيزُ الرَّحِيبُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَلِيْلَ الآخِرَةِ هم غَافِلُونَ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 منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءت هم رسلهم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 لَبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُونَ الَّلَّهُ يَبْدَأُ الْقَالْقَةَ مَا يُعِدُهُ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا قال حاتفهم في روضه يحضرون وانما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون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 وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبَتِغَاءُكُم مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ